الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن تكلمنا في الدرس الماضي على الركن الرابع والخامس من أ ر ك ا ن النكاح وهما الولي والزوج فذكرنا أ ن ه لا نكاح إ ل ا بولي ثم تكلمنا على مراتب ا ل ا و ل ي ة واستطرادا ل م ن ا س ب ة هذين الركنين لموضوع ا ل و ل ا ي ة ذكر الفقهاء أ ح و ا ل الولي وما يعتريه من نقصان ل ل أ ه ل ي ه أ و ذهابها وماذا يترتب على نقصان ا ل و ل ا ي ة أ و ذهابها من ا ل أ ح ك ا م ن حينما ن ح تكلمنا على أ ر ك ا ن النكاح تكلمنا على أ ن ه يشترط او من اركان النكاح وجود الشاهدين ويشترط في الشاهدين ان يكونا عدلين وتكلمنا هناك على ا ل ع د ا ل ة وهنا ايضا الولي له شروط متى يصح ان يلي الانسان عقد النكاح ومتى لا يصح له ان يلي العقد فقد مر معنا ان الولد لا يزوج امه لا لصغره ولكن لانه ولد لها لا يزوجها ب ا ل ب ن و ة فلا يصح أ ن يكون وليا لها وكذلك لا يجوز أ ن يكون الولي رقيقا ولا يجوز أ ن يكون صبيا أ ي ا ل ص ب ا يمنع ا ل و ل ا ي ة فلا و ل ا ي ة لرقيق وصبي وليس المراد ب الصبي الولد الذي ذكرناه في الدرس الماضي هناك لا يزوج بسبب البلوغ صغيرا كان ام كبيرا وانما نتكلم الان على ا ل ط ب ى الذي هو عدم البلوغ فلا يجوز للصبي اي الذي لم يبلغ ان يزوج فاذا بلغ بالشروط والمواصفات ا ل م ط ل و ب ة فانه يجوز له ان يزوج فلا ولايه لرقيق ولا طبي و لمجنون ا الجنون يمنع الولايه ولا لمختل النظر من اختل نظره إ م ا بهرم بكبر و ش ي خ و خ ة فار غير قادر على التمييز قال هذا أ ي ض ا مانع من موانع ا ل و ل ا ي ة ل أ ن ه لا يستطيع أ ن يميز بين المتقدمين من الرجال للزواج من ابنته أ و من ا ل ذ ي ولي نكاحها فلا يستطيع أ ن يميز بين كفء وغيره إ م ا بسبب الهرم ا ل ك ب ر و ا ل ش ي خ و خ ة و إ م ا بسبب الخبل و ه و فساد العقد بيت الجنون و إ ن م ا الخبل نوع من أ ن و ا ع موانع الولايه ايجا يصيب ا ل إ ن س ا ن في عقله ما, ما يستطيع أ ن يميز بواسطته بين الفتن وغيره ما يستطيع أ ن يميز بين الصالح وبين الفاسد ومن ج م ل ة المصالح ا ل ك ف ا ء ة فما دام لا يستطيع أ ن يميز بين ص ا د ح وفاسد بسبب الخدد في عقله ف إ ن ه لا يستطيع أ ن يميز بين الكفر ر وغيره وكذلك الولاية من موانع ي النكاح حجر على بتفهم بأن بلغ غير رشيد وغيره ك ا ن رشيد يفجر السفر رشيدا يستطيع يكون عليه لا أموالا بلغ بسبب أن أو أ فإنه ن إلا أنه بعد بلوغه رشيدا أ خ ذ ي ب ذ ر أ م و ا ل ه ف إ ن ه يحجر عليه ف إ ذ ا حجر عليه بسفه ف إ ن هذا الحجر يمنعه أ ي ض ا من ا ل و ل ا ي ة إ ذ ن من موانع ا ل و ل ا ي ة في النكاش أ ن يكون الولي رقيقا أ و صبيا أ و مجنونا أ و مختلا نظري ب ه ر م او خبل أ و أ ن يكون محجورا عليه بسفه ف إ ذ ا كان الولي بهذه المواصفات كان فيه مانع من موانع ا ل و ل ا ي ة قال ف إ ن ا ل و ل ا ي ة في هذه ا ل ح ا ل ة تنتقل ل ل أ ب ع د نحن ذكرنا في التلف الماضي الترتيب ا ل أ و ل ي ا ء فقلنا ا ل أ و ل ا ل أ ب ف إ ذ ا لم يكن ا ل أ ب الجد ف إ ذ ا لم يكن الجد أ ب و ف إ ذ ا لم يكن ا ل أ خ ل أ ب و ي ثم أ خ ل أ ب ن وذكرنا ترتيب ا ل أ و ل ي ا ء ف إ ذ ا كان الولي ممن امتنعت ولايته ب ص ف ة من هذه الصفات التي ذكرناها ف إ ن حق الولايه ينتقل من القريب إ ل ى البعيد لا يتعطل أ م ر النكاح ف إ ذ ا كان القريب ممنوعا من الولايه بوصف من هذه ا ل أ و ص ا ف التي ذكرناها ف إ ن ا ل و ل ا ي ة تنتقل من الولي القريب إ ل ى الولي البعيد ل أ ن ط ر و ة مثل هذه الموانع على الولي يجعله كالمعدوم ف إ ذ ا س ر ب الولي ا ل أ ه ل ي ة بمانع من هذه الموانع وحكمنا عليه ب أ ن ه صار ا ل م ع د و م انتقلت ا ل و ل ا ي ة ل ل أ ب ع د وهناك بعض الموانع التي ت ط ر أ على ا ل إ ن س ا ن إ ل ا أ ن ه ا لا تدوم كالاغماء ا ل إ ن س ا ن المغمى عليه في حال ا ل إ غ م ا ء م س ت و ب ا ل و ل ا ي ة ا ل إ غ م ا ء مانع من موانع ا ل و ل ا ي ة في النكاح لكن حاله الاغماء طبعا هذا شيء طبيعي المغمى عليه ما يستطيع أ ن يجي ولكن هل ا ل إ غ م ا ء يمنع ا ل و ل ا ي ة مطلقا وبناء على ذلك تنتقل ا ل و ل ا ي ة من ا ل أ ق ر ب إ ل ى ا ل أ ب ع د لمجرد وقوع الانسان في الاغماء تنتقل ا ل و ل ا ي ة منه إ ل ى غيره من ا ل أ و ل ي ا ء ا ل آ خ ر ي ن قال لا قال الاغماء له ح ا ل ة إ م ا أ ن يدوم ويستمر أ و أ ن ه لا يدوم يكون ل ف ت ر ة و ج ي ز ة أ و أ ن ه يبقى أ ي ا م يستمر يومين أ و ث ل ا ث ة أ ي ا م قال ف إ ذ ا كان ا ل إ غ م ا ء لا يدوم إ ن س ا ن يغمى ع ل ى ل م د ة عشر دقائق يصفر قال هذا ينتظر إ ف ا ق ت ه ولا ينتقد حق ا ل و ل ا ي ة منه للاخر بل تنتظر إ ف ا ق ت ه و أ م ا إ ن كان إ غ م ا ء دائما في غ ي ب و ب ة د ا ئ م ة ط و ي ل ة في م د طويل دائمه وهذا يصاب به كثير من الناس فهذا أ ي ض ا يصيرك المعدوم وتنتقد ا ل و ل ا ي ة منه ل ل أ ب ع د و أ م ا إ ن كان يدوم أ ي ا م ا كانت ا ل غ ي ب و ب ة أو ا ل إ غ م ا ء ي د و م ي و م ان أو و ي ي م وبعد ذلك ي ز و ل اختلف فقد ا أ ص ح ب ن ا في ه ذ ه ا ل ح ا ل ة و ا ل أ ح ا ل ت ف ي ج ب ه ان ي ك أ ن هناك ا ت ر ة خطيرة و ل ا ي ج و ز أن تنتقل ا ل ل و ا ي ة م ن ه إلى غيره م ن ا ل ل أ و ي ا ء ا ل آ خ ر ي ن و أ م ا ا ء ا ت إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن أ ع م ى لا شك أ ن ا ل أ ع م ى يفقد بعض التمييز ولكنه لا يفقد كل التمييز ف إ ن فقد ح ا س ة البصر فهناك حواس أ خ ر ى يستطيع بواسطتها أ ن يميز بين ك ف ء وغيره ك ح ا س ة السمع وبناء على ذلك فالعمى لا يقدح في الاصح عند اصحابنا في ا ل و ل ا ي ة بل يلي ا ل أ ع م ى النكاح هذا ب ا ل ن س ب ة للعاهات التي قد توجد في الجسد هذه موانع النكاح ا ل ج س د ي ة ا ل ص ب ى والجنون والخبل والحجر على ا ل إ ن س ا ن ب س ب ه طبعا بسبب ت د ل ي ر ه و ا ل ت د ل ي ر ناتج ايضا عن خلل في العقل وهناك مانع آ خ ر أ ل ا وهو في عمل الانسان إ ن س ن بسبب عمل ل ا إ يمنع من ا ل و ل ا ي ة أ ل ا وهو صدق الفصق ي ت و ت ب على ا ل إ ن س ا ن بسبب أ ع م ا ل ه اذا ا ت ك ب م ف ت ق ا يصير ف ا ت ق ا فكما أ ن ن ا شرفنا في الشاهدين أ ن ي ك و ن ع د ل ا كذلك شرفنا في الولي أ ن ي ك و ن عدلا فلا و ل ا ي ة ل ف ا ت ق سواء اكان ف ت ق ه بشرب الخمر أ م بغيره من ا ل م ف ت ق ا ت لا و ل ا ي ة ل ف ا ت ق سواء اعلن بفتقه افسر به ثم انتقل إ ل ي ن ا وعرفناه شاع خبره وانتشر ذكره ف إ ن ن ا نمنعه من ا ل و ل ا ي ة وفي هذه ا ل ح ا ل ة ت ن ت ق د ا ل و ل ا ي ة ل ل أ ب ع د وذلك لما رواه الشافعي في مسنده ب س ن د صحيح لا نكاح إ ل الا ب و ي مرشد ل نكاح إلا بولي مرشد قال ا ل إ م ا م أ ح م د رضي الله تعالى عنه ان هذا الحديث أ ص ح ش ي ئ ا في الباب و أ ن ت م تعرفون أ ن هذه ا ل ع ب ا ر ة لا تقتضي صحه حديثا الحديث صحيحا حديث في الباب لا إلا يقتضي أن يكون الحديث ا صحيحاً فهذه ا ل ع ب ا ر ة ليست نصا ً على ا ل ص ح ة ولكنها تبين لنا أ ن هذا الباب وردت فيه أ ح ا د ي ث أ ص ح ه ا هذا الحديث ومن إ ن كان الواقع يعني الواقع المحتمل أ ن لا يكون هذا الحديث صحيحا ً ومن المحتمل أ ن تكون كل أ ح ا د ي ث الباب ح س ن ة أ و ص ح ي ح ة وهذا أ ص ح ه ا نحن لم نستدل لأنه لم ب ك ل ا م الامام أ ح م د رضي الله تعالى عنه هذا على عن ان ل ص ح ح ي أ هذا لأنه قد يعترض علينا بأن ه ه ع ب ر ة صحة تحتمل الحديث ح وتحتمل صحته أصح الحديث د عدم الحديث بسنده ي شيء في الذي الشافعي ث وإنما هو ولكن قالوا رواه علماء الإمام إنما الباب إن صحيح ودعمنا هذه ا ل ص ح ة بقول ا ل إ م ا م أ ح م د رضي الله تعالى عنه إ ن ه أ ص ح شيء ورد في هذا الباب لا نكاح إ ل ا بولي م ر ش د ما هو الولي المرشد نقل ا ل إ م ا م ابن داود الظاهر ب ن داود ا محمد ا بن داود رحمه الله تعالى وكان من كبار علماء ا م ة نقل ابن داود عن الشافعي في البويضه رحمهم مختصرات لهم سميت الله فنقل ا ه م فمختصر الامام ابن داود عن ا ل إ م ا م الشافعي في كتاب ا ل أ م في مختصر المراد ب و ي ط إنه قال ا ل بالمرشد لا نكاح إ ل ا بولي مرشد قال المراد بالمرشد الحديث في العدل أ ي لا نكاح إ ل ا بولي عدل قال و ل أ ن الفسق نقص يقزح في ا ل ش ه ا د ة فيمنع ا ل و ل ا ي ة ت ك ر غ هذا هو الذي أ ف ت ى به أ و صححه ا ل إ م ا م النووي تبعا للامام الرافعي رحمهما ل ل ه تعالى وهو المفتى به في المذهب هذا هو المفتابه عندنا في المذهب مذهب الإمام مذهب في الشافعي أن الفتق مانع من موانع ا ل و ل ا ي الولاية في النكاح إ ل ا أ ن هذا ليس متفق س عليه بين الفقهاء و م س أ ل ة ا ل ع د ا ل ة أ و مسألة عدم الفسق عدم ا فسق عم من ا ل ع د ا ل ة الشاهدين العدالة. اشتراط العداله شيء واشتراط عدم وجود المفسق شيء آ خ ر ش ر ط ن ا في الشهود أ ن يكونا عدلين ولكننا ش ر ط ن ا في الولي الا ي ك و ن فاسقا اي لا نعرف عنه أ ن ه ارتكب م ف ت ق ا هذه ا ل م س أ ل ة مسألة خ ل ا ف ي ة اتسع الخلاف فيها وانتشر عندنا في المذهب وعند ا ل أ ئ م ة الآخرين عندنا ا ل في م ذ ه ب وعند الأئمة الاخرين أ ئ م ة ل آ ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا إ ن في ا ل م س أ ل ة طرقا جمعها بعضهم فبلغت ث ل ا ث ة عشر طريقا اختلف العلماء فيها في نقل الحكم في هذه ا ل م س أ ل ة إ ل ا أ ن أ ص ح هذه الطرق في نقل الحكم وضبطه على هذا النحو الذي ذكره ا ل إ م ا م النووي تبعا للامام الرافعي و ا ل ت ب ع ا لجماهير أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله تعالى عليهم وليس معنى قولنا إ ن الطرق قد بلغت ث ل ا ث ة عشر طريقا ي ت م أ ل ة ث ل ا ث ة عشر حكما لا أي الطرق في نقل المذهب كما ذكرته لكم وشرحته لكم في ب د ا ي ة شرحنا لمنهاج ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى فالقول الاصح عندنا ا ل م ك ت ا به المعتمد أ ن الفسق مانع من موانع ا ل و ل ا ي ة ف إ ذ ا عمل ا ل إ ن س ا ن مفسقا صلبت عنه و ل ا ي ة النكاح والقول الثاني من ا ل أ ق و ا ل ا ل م و ج و د ة عندنا في المذهب الا انه ضعيف أ ن ا ل ف ا ت ق يدي إ ذ ا كان وليا فكان ا ل أ ب ف ا ت ق ا ف إ ن ه يدي أ و كان الجد ف ا ت ق ا ف إ ن ه يدي وبه قال ا ل إ م ا م مالك وابو ح ن ي ف ة وفقهاء اخرون من فقهاء المسلمين قال لان ا ل ف ت ق ة لم يمنع من التزويج في عصر الاولين لم يمنع من وصححه من اصحابنا ا ل ش ع ي ي ن ا ل ا م ا ل عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى صحح هذا القول واتى به وعلله ّ عز بن عبد السلام رحمه الله وهو من انبغ من صنف ّ في المصالح والمفاسد جواز و ل ا ي ة ف ا س ق للنكاح لان ل و ا ع الطبيعي أقوى م الوازع الطبيعي لأن الوازع أ ق و ى من الوازع الشرعي, الشرعي وطبيعه وإن عندنا الولي كونه أو بطبيعته ابنته بغض تدريج حريص تعارض عندنا على عن عجلاً فلاهما أن من النظر ألم أجل خلص الكفئ فاسقاً على تزويج ا ب ن ت ه من كفر هذا في العام ا ل أ غ ل ب لا يمنع هذه ا ل ق ا ع د ة وجود الشذوذ الشذوذ موجود في كل زمان وفي كل مكان وفي كل أ م ة وقوم ما يعطى حكم الاعم ا ل أ غ ل ب أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يزوج ابنته ف إ ن ه يبحث عن مصلحتها في الزواج هذا باعث طبيعي بالباعث الطبيعي نقول إ ن ه يلي الوازع الطبيعي يلي بطبيعته ب ح ر ق ه يلي ولكنه بفزقه ما دام فاسقان هذا الانسان م ع ن ا ذلك أ ن ه مستهتر فربما ر ب م ادى أ ف ز ق ه إ ل ى عدم اختيار الكفر من أ ج ل هذا منع إ ل ا أ ن العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال ان الوازع الطبيعي أ ق و ى من الوازع الشرعي وبناء ذلك قد لا يرتدع شرعا قد, لا قد لا لاوامر يرتدع ي م ت ث ل ل قد ي ت ث ل ل أ و ا م الشرع قد, الخمر مثلاً قد هذا لكنه لو كان يشرب الخمر ة ما ث ل قد يزوج ع ابنته الا من كثر وهذا نراه في ع ي و ن ن ا في الواقع ن ج د كثير من الناس المستثمرين الذين لا يقيمون ولكن ث ي ر من الشعائر وزنا إ ل ا أ ن ه يحرص على موضوع الكفاءه ت ق ا ء يحرص على ث ي يعني اللي ر الأمور من ي ه مرؤات بأعيننا بن عبد أبو الطبيعي أن لأن العز تعالى الوازع الوازع حنيفة يلي من من فالإمام السلام الله ما رجحه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة من أن الفاسقة رحمه رجح رجحه أقوى من و بناء على ذلك لا يفرط في تزويج ابنته و أ م ا ف ج ة ا ل إ س ل ا م ا ل إ م ا م الغزالي رضي الله ت عنه ا ل ى ع و أ ر ض ا ه ف إ ن ه قال قولا بليغا قال نحن إ ذ اذا سلبنا الولاية الولي عن إ سلبنا ا ل و ل ا ي ة عن الولي بصدقه ننظر إ ذ ا كانت ا ل و ل ا ي ة ستنتقل من ا ل أ ب الفاسق إ ل ى حاكم فاسق إ ل ى قاض فاسق قال في هذه ا ل ح ا ل ة ا ل أ ب و ي د ي و أ م ا إ ذ ا كانت ت ن ت ق ل عن الولي الفاسق إ ل ى الحاكم العدل أ و القاضي العدل الصالح قال ف إ ن ن ا في هذه ا ل ح ا ل ة نمنع الولي من أ ن يلي أ م ر النكاح ويزوج البنت القاضي العدل قال ا ل إ م ا م الغزالي رحمه الله ه ولا سبيل الفتوى سبيل إلى ب ي غ ر إ ذ الفسق عم البلاد والعباد فلو شرطنا الولي ا ل ع د ل وقلنا إ ذ ا زوج الولي الفاسق بنته ف إ ن عقده لا يكون صحيحا معنى ذلك أ ن عقود معظم أهل الأرض معظم اهل ل أ ر ض في ذ ا ا ع ص ر ف الارض س د ة معنى ذ ك أن أهل عقود معظم ل أ في هذا العصر وربما في عصور ط و ي ل ة س ا ب ق ة ب ا ط ل ة ونفاحهم ليس بصحيح وهذا يؤدي إلى جلب المشقة على البشر. يؤدي الى م ش ق ة ع ل البشر إلى يؤدي جلب ا ل م ش ق ة لا شك أ ن ه في م ش ق ة ولا ف ي ه ا في عصر هذا ا ل ي والعياذ م بالله تعالى ت ج ا وما ز ر ح ل ة فزق في ل ز م ن اكثر ل م ا ض ي ا ا اليوم وما ن تكلمون عن و فزق أ الناس ولو حرصت بمؤمنين ف ش ل ك ف ر في الناس و ا ل ر ج ه والعياذ بالله تعالى ومع ذلك الناس يزوجون تجد رجلا شيوعيا ملحدا يلي عقد النكاح هذا عند كل الفقهاء ما يلي إ ذ ا كانت بنته مسلمه ما يجوز له أ ن يلي عقد ة نكاحها فالتفق أ م ا م الكفر أ م ر ه سهل يوم ا ل إ ي ا ذ بالله تعالى قد شاع الكفر وليس الفقر فقط ف أ ن ا نقلت لكم هذه الخلافيات ا ل م س أ ل ة ل أ ه م ي ت ه ا ل أ ن ن ا لو جرينا على المفتى به المعتمد عند الشيخين رضي الله تعالى عنهما ل أ د ى هذا بنا الى القول ب أ ن معظم ا ل ن ت ح ا ل م و ج و د ة في هذا العصر ب ا ط ل ة وليس في صحيحه ل أ ن أ ك ث ر من يلي ممن لا اقول أ ك ث ر ل أ ن كثيرا حتى لا يكون عندنا مبالغه ربما يكون الكلام فيه مبالغه ان كثيرا ممن يلي عقد النكاح فاسق وهذا شيء مسلم لا خلاف فلو أ ن ا ج ر ي ن ا على ل ا م فذكرت ت ا ا ب ه في ل م ه ب عندنا لأفصلنا ن أ ح ك ث ي من الناس ف ذ ك ر هذه ا ل أ ق و ا ل حتى يكون في ا ل أ م ر متسع ف ا ل إ م ا م مالك أ ب و ح ن ي ف ة أ ج ا ز ا و ل ا ي ة الفاسق و أ ي د ه م ا العز بن عبد السلام من أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن العز السلام أطحابنا المتقدمين نعم وأما الإمام الغزالي رحمه الله ليس عبد نعم تعالى بن من نهج منهجا فقد رحمه وسطا فقال إ ذ ا كانت ا ل و ل ا ي ة ف ت ن ت ق ل بسبب فتق الولي إ ل ى سلطان أ و قاض فاسق ا ل أ ب و ي ج ب في هذه ا ل ح ا ل ة و إ ل ا ف ن ن ق ل ا ل و ل ا ي ة إ ل ى القاض العادل حتى يزوج البنت قال الشيخ شربين شارح ا ل شربين ك ا قال وهذا الذي قاله الغزالي حسن العمل به واختاره ابن الصلاح فتاوين اختاره ابن الصلاح فتاوين هذا الذي قاله الإمام الغزالي ب وينبغي به في في حسن إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م ا ل أ ذ ر ع ي وهو من كبار أ ص ح ا ب ن ا ا ل م ت أ خ ر ي ن أ ي ض ا الإمام الأذرع الله تعالى رحمه قال هذا الذي قاله ا ل إ م ا م الغزالي هو المكتابي ب ي في ل م ذ ه أ ض ا المكتبيه هو في المذهب أيضاً, هو المذهب ايضا وهو الموافق وأيّده هذا قاله الإمام الشافعي قال الإمام الأذرع الذي الغذالي ابن لنقص الصلاح وحديث ا ا ا فتاول مخالفاً للمشهور عن العراقيين خ ت ر للمشهور و في ليس اي عن عن أ ص ا ا العراقيين والنضف ب ن و ح النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إ ل الا ب و ي نكاح إلا بولي مرشد قال هذا لا ش ف ع ي و للمشهور ا ل عند أ ص ح ا ب ن ا العراقيين ولا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بل ا ل نص الشافعي في هذه ا ل م س أ ل ة من أ ن الولي يشترط به أن ل ا يكون ف ا ت ق ا ً أ ي عند وجود الحاكم المرضي العدل ع د ل قال الحالة إذا نقلنا الولاية من الأبي أو من الولي فإنها تنتقل إذا فإنها في هذه حاكمين إلى من من أو واما اذا لم يوجد الحاكم العدل فعند ذلك يجوز للفاسق ان يلي عقد النكاح وبناء على ذلك يكون كلام الامام الغزالي رحمه الله تعالى الذي ايده كثير من اصحابنا المتاخرين وابتوا به هو المعتمد في هذه المساله وهو لا يتنافى مع ما قاله الامام النووي والامام الرافعي نقلا عن نص الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قد من اذا منعنا الفاسق من النكاح من و ل ا ي ة عقد النكاح هل نمنعه إ ل ى ا ل أ ب د قال الامام البغوي من اصحابنا وصاحب شرح السنه وصاحب كتاب التهذيب من اشهر الكتب المذهب إ م ا م ا لبغى م رحمه الله ا ل ت ع قال وحيث م ن عقد ا ا ل ق من أن يلي ع ا ل ن ك ا ح ف إ ن ه إ ذ ا تاب نوليه فورا ليس ك ا ل ش ه ا د ة أ م و ر ا ل ش ه ا د ة يحتاط بها أ ك ث ر من هذا ف أ ن ا م س أ ل ة أ ص ل ا م ت ا ر ج ح ة ف إ ذ ا تاب من فسق جاء امام القاضي و أ م ا م ا ن ا تائب من فسق خلص قال نوليه على طول فالامر سهل جدا, فالأمر سهل جدا لمن يريد أ ن يلي عقد النكاح حتى على القول ب أ ن الفاسق لا يلي قال ا ل إ م ا م البغوي رحمه الله تعالى وحيث منعنا ولاية إذا تاب في الحال. وكذا ح ي ولاية ث منعنا الفاسق ذكره ا ل إ م ا م الخوارزمي من أ ص ح ا ب ن ا أ ي أ ي د كلام البغوي من أ ن الفاسق إ ذ ا تاب ف إ ن ه يزوج فورا والكافر هذا الكلام ا ل م س ل م ة مع المسلم و أ م ا ا ل ك ا ف ر ة ا ل م س ل م ة يديها مسلم و ا ل ك ا ف ر قال يديها الكافر لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أ و ل ي ا ء بعض فيدي الكافر ا ل ك ا ف ر ة ويكون عقل النكاح صحيحا هذه المساله ستاتي معنا بعد قليل فلا نتبق الحوادث ولا نتبق م و ا ط ن ومن موانع النكاح ا ل م ؤ ق ت ة ليس بسبب الفطر ولا بسبب سلب ا ل أ ه ل ي ة الاحرام الاحرام بالحج ف إ ح ر ا م أ ح د العاقدين الزوج أ و ولي ا ل ز و ج ة إ ح ر ا م أ ح د العاقدين أ و ا ل ز و ج ة إ ح ر ا م أ ح د العاقدين أ و ا ل ز و ج ة أ ح د العاقدين ي عن ي الزوج وولي ا ل ز و ج ة او ا ل ز و ج ة احرام واحد من هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة يمنع ص ح ة النكاح لما رواه الامام مسلم وغيره المحرم لا ينكح ولا ينكح لا ينتح ولا ينكح ينكح غيره فاذا منعنا المحرم من عقد النكاح ان ينكح بنفسه او ان ينكح غيره ب و ل ا ي ة أَوْ هل تنتقل الولاية عنه إلى قال لا إِلَى ولا ينقل الاحرام الولايه ة للابعد ى ا ماذا نعمل إ ذ ا أ ح ر م الولي وكان يوجد عندنا ولي أ ب ع د إ ل ا أ ن ن ا منعنا انتقال ا ل و ل ا ي ة من الولي ا ل أ ق ر ب إ ل ى الولي ا ل أ ب ع د عند إ ح ر ا م الولي ولا يزوج الولي ا ل أ ب ع د ل ي ق ا ل ل أ ن ن ا ننقل ح ن ن ا ل و ل ا ي ة عن الولي ا ل أ ق ر ب إ ل ى الولي ا ل أ ب ع د عند عدم الولي أو سلبه او ل ل أ ه ي ة ا ا لا عدم الولية ل إ ح ر م عدم ولا سلب الاهليه أ ه ل ي ة و ب ن ء على ذلك فتنتقل الولاية ن م إ ى غ ر ه هذه الحالة يزوج السلطان السلطان وليه وفي يزوج والسلطان ولي الحالة السلطان اللا ف ت أ ث ي ر الاحرام يمنع انعقاد النكاح لكنه لا يمنع م ا يمنع ا ل أ ه ل ي ة م ه يمنعه ي يمنع صحه انعقاد النكاح فهنا الإمام ل و يريد أ ن يزيد م س أ ل ة لا بد منها قال قلت ولو أ ح ر م الولي أو الزوج أحرم الولي او ل ز ج أحرم الزوج و أو ل ل ي ا فعقد وكيله الحلال لم يصح والله أعلم إ ذ اعلم أحرم الزوج أو الولي أو و ق د و ك ي ه قال ل يصح يملكه يملك الوكيل والله الموكل الموكل لا يملكه الموكل ما فالفرع أعلم لأن له من باب اولى الوكيل لا يملك شيئا لا يملكه الموكل ط ب ي ع ة ا ل و ك ا ل ة أ ن الوكيل لا يستطيع أ ن يملك شيئا أ و أ ن يتصرف بشيء لا يتمكن الموكل من التصرف به فما لا يملكه الوكيل لا يملكه الموكل ف إ ذ ا عقد الوكيل عن المحرم ف إ ن عقده لا يكون صحيحا قال ولو غاب الأقرب غاب ولو إلى مرحلتين سافر الولي لقد سافر سفرا بعيدا الى, غاب. سافر إلى مرحله القصر وغاب هناك قال زوج السلطان في هذه الحاله يزوج السلطان. نحن قلنا الاب مجبر وجد مجبر فما دام يملك ا ل إ ج ب ا ر يجوز له أ ن يوكل في التزويج قال وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إ ذ ن البنت يجوز ن يوكل دون أ ن ي س ت أ ذ ن البنت في هذه ا ل و ك ا ل ة ولا يشترط أ ن يعين له الزوج أ ن يقول وكلتك للتزويج من ك ل ا ن بل يوكله مطلقا في تزويجه لانه يملك التعيين ة ي التوكيل فيملك الاطلاق به كما في سائر البعوض وسائر التصرفات قال فاذا وكل المجبر انسانا في التزويج فيجب على هذا الوكيل ان يحتاط فلا يجوز له ان يزوج من غير طفل يحتاط كما نساء يحتاط الاطيب واما غير المجبر من الاخ والعم وغيرهما ممن ذكرناهم قال هذا ما يملك التوكيل لغير إ ذ ن ل أ ن ه لا يملك ا ل إ ج ب ا ر وبناء ذلك لا يملك التوكيل هو ولي لا شك في هذا إ ذ ا أ ر ا د أ ن يلي بنفسه فبها ونعمه لكنه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يوكل غيره قال إ ن قالت له وكل قال اريد ان اوكل في مانع قالت له وكل وكل وإن له لا وإن ق ل له ت و ك ل وان نهته قالته لا أ ن ت ولي تزوج بنفسه فاذا ا ر ت تزوج بنفسك فلا مانع أ م ا أ ن توكل فلا قال و إ ن نهته فلا ليس له أ ن يوكل غيره في تزويجها و إ ن قال ت ز و ي ه ما قالت له لا أ ن ت ولم تقل له ب ا ل و ك ا ل ة عنك اطلقت هكذا قالت له التوكيل في ا ل أ ص ح ولو وكل هذا الذي لا يملك حق الاجبار ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لأنه لا يفح له أن يوكل إلا فاذا وكل انسانا إنسان في النكاح وذهب الوكيل ليجري العقل ماذا يجب عليه ان يقول لان هذا الامر خطير وربما يقع فيه محذور كبير وذلك فيما لو قال الاب للوكيل زوجتك ابنتي ف قالت له الوكيل قبل ا ر زوجه للوكيل وقالوا زوجتك ابنتي وذاك قال له قبل ولذلك تكلم ت الفقهاء على ما يجب أ ن يقوله الوكيل في مثل هذه ا ل ح ا ل ة حتى لا يقع المحذور قال الامام النووي رحمه الله تعالى وليقل وكيل الولي ماذا يقول وكيل الولي يقول زوجتك بنت ك ل ا ولو زوجتك بنت ك فلان حتى يكون الكلام واضحا هل زوج ابنته او زوج ابنه ت اخر زوج ابنه ت موكله وليقل و وكيل الولي زوجتك بنت ك فلان ماذا يقول له الولي يقول لو زوجتك بنتي قال لا وليقل و الولي ولي البنت لوكيل الزوج ما يقول لو زوجتك يقول لو زوجت, زوجت بنتي فلانا فيقول و ك ا ل قبلت ن ك ا ح ه ا ل ه قبلت نكاحها له بهذا ا ل ش ر ف إ ن ترك لفظه له لم يصح العقل قبلت ف ا ل ف ا ع ل قبلت نكاحها ا ق ب لا ت ن ك ح ا ما يصح العقد انه و ه ما اوجب له ي ع ي ن ا ما يقع محضور مثل اوجب قال ز و ت ن فنانا ت ي له و او قال قبلت يقع ما النكاح ل لكن لانه قال قبلت له لكن لو قال الولي وقال قبلت النكاح له في هذه الحالة راح الولي زوجتك ما ما مرة او او او راح يصح واحدة هذه عقد في هذه م س أ ل ة ر ص ي ف ة ما ي ن ا ق ض ا ل ن ت ا ع إذا لم يقل خبثت له أ م ا تلك ت ق ل ب المساله ويخرج الوكيل بزوجه يضرب ب ذ ا ما يزوج أ م ا إ ذ ا كان الجنون فقط ما في عقل ولكن غرائزه م و ج و د ة المجنون يذهب عقلك ه ما تسب شهوته ي أ ك ل ويشرب وينام ويستعمل في ا ل أ غ ر ا ض و إ ن كان مجنون قد يستعمل في اشياء ك ث ي ر ة فالمجنون إ ذ اذا كان من ه القبيل و كان ب ح ا ج ة للزواج بان عرف ر أ و ه يمشي وراء النساء او يدخل البيوت او ي أ ل ف مجالس الحريم عرفوا ان له ح ا ج ة في النكاح ب و ج ما اكثر الوسائل التي يستطيع الانسان بها ان يعرف ان فلانا يطلب النكاح فاذا ظهرت ح ا ج ة المجنون و ا ل م ج ن و ن ة الى النكاح ز و ج ة زياده لهما حتى لا ي ق ع في ا ل ز ي ن ة طبعا ما نقول في ا ل م ع ط ي ة م ج ن و ن غير مكلف لكنه زنا ي ي ؤ د ي الى احتاج المجتمعات حتى لا يقع في هذا ف إ ن ه يزوج فيلزم المجبر ة تزويج م ج ن و ن ة ب ا ر غ ة ومجنون ظهرت حاجته لا ص غ ي ر ة وصغير المجبر يجزا ان يجبر لكن هل يلزمه أ ن يزوج صغيرا او ص غ ي ر ة قال لا ما, ما يجب ل ز م ما ه ي عليه هذا ونحن ن ق ل ا ا ل أ و ل ى أ ل ا تزوج لا الصغير ولا الصغيره إن تعين إ ج ا ب ة م ل ت ن س ة التزويج فترى في الشرس الماضي ان العاقله اذا دعت الى كفء وجب على الولي إ ج ا ب ت ه ا هذه وغيره الفقرات كالتكرار الزيادات المجبرة النكاح لتلك ويلزم الأقرباء عقد تعتبر غيره يري مع تعين يعني من من يري عقد النكاح من من شيء إن يلزمه ا ج ا ب ة م ل ت م س ة التزويج إ ذ ا دعت ا ل م ر أ ة إ ل ى كفء على الشخص الذي ذكرناه في ا ل ج ز الماضي ف إ ن الولي يجب عليه أ ن يجيبها إ ل ى الزواج و إ ل ا ف إ ن ه يصير عاضلا ويزوجها القاضي فإن فإن إذا إجابتها إخوة يتعين كانت متعين يتعين بأن كان لها عجد من لم المجبر الولي يلزمه لم لها الأولياء عجد عشره هذا أو عشره من ا ل إ خ و ة ف س أ ل ت بعضهم سألت واحده منهم لزمه ا ل ا ج ا ب ة في ا ل أ ص ح واما إ ذ ا لم تعين فعند ذلك ما يلزم واحدا منهم أ ن يجيب ل أ ن ه ما عينت إ ذ ا كان لها ولمعين ودعته فيلزمه ا ل إ ج ا ب ة إذا لم ل يكن ه ا إنما كان لها عدد. وعينت واحداً ولمعين وعينت منهم عدد ف إ ن ه يلزمه ا ل إ ج ا ب ة و إ ذ ا لم تعين فلا تلزموا ل ا ج ا ب ة واحدا منهم حتى تعين او أ ت ب يزوج إذا اجتمع ا ل أ و ل ي ي ا ذكرنا ء ب من ا ض ي ل ك ما اجتمع من ذكرنا إذا ا عدد ل أ واحد ل ي ء ماذا ا يقول ك م منهم الأولياء واحدة الذين ا كإخوة كإخوة في درجة ر ك ذ ن ان ي ة من ا ل إ خ و ة من الأبي والأم في درجة واحدة من الذي يزوجها منهم قال إ ذ ا اجتمع أ و ل ي ا ء ه في د ر ج ة واحده استحب يستحب ان يزوجها افقههم ه وأثنهم م ب ر ض ا ف إ ن تشاح ثم اقرا أ و أ ن ا أ بعقد النكاح وهذا كثيرا ما يقع قال اقرع بينهم في ا ل ق ر ع ة الذي تخرج قرعه هو الذي يزوج سواء اكان فقيها أ و لم يكن و إ ن م ا ت ح ب تقديم ا ل ف ق ي ل أ ن ه أ ع ل م بشروط النكاح و أ ر ك ا ن ه وما يحتاجه قال فلو زوج غير من خرجت قرعته واحد خرجت قرعته الثاني سبق و ز و ج قال ولو خرجت ف ر ع ه أ ن ا أ ز و ج هذا يكون الوضع وهي أ ذ ن ه لكل منهم ه ي قالت انتم أ و ل ي ا ء ي وزوجوني تجاحوا اقرع ب ي ن ه خرجت ف ر ع ة على واحد ذهبت كان وسبقه وزوج قال ا ل عقد صحيح ولكنه اعتدى على حق غيري ه لأنها وكلهم ل أذنة أ و ا الحق أشاء اعتجائه ء ولكنه ولي صحيح ولكنه يكون أشاء في على صحيح حق فيعقده قد غيره غيره يكون في ومأذون ولا يستق عقد ا ل ن ف ا ح ل أ ن من زوجها كان وليا و م أ ذ و ن ا ولا يستطيع أ ن يقوم بالعقد لكن ا ل م ش ك ل ة لو زوجها أ ح د ه م زيدا و ا ل آ خ ر زوجها عمرا كانت جين من الخطاف تقدموا لها وتشاحى ا ل أ خ و ة فزوجها أ ح د ه م زيدا و ا ل آ خ ر عمرا قال ف إ ن عرف السابق منهما عرف السابق فهو الصحيح عرفنا أ ن زيدا عقد له اليوم وعامر عقد له غدا لما عقد له في الغد لم يصادف محلا ما اصابته اجره فلم يصادف محلا فصار مكعه النكاح صاعياً والثالي معاً ل ظ ة و الاول ح د ة سورة خ ي ا ي ة بعد ف ت ر ا ق و ع ع ى ا ف ت ر ا و و ق ع إن و ق ع ا ل س ا ب ق والمعية لا ع ر ف ن ا ا ل س ا باطلا ق و ل عرف وقعا معاً ف أنه لا ب العقداني باطلان جديد. وكذا ي ت أ لو عرف سبق احدهما ولم يتعين على المذهب عرفنا أ في واحد سابق لكن ما عرفنا عينه قال بناء على ذلك أ ي ض ا ما يجوز يعني أ ج ل العقدين يكونوا باطلا م ا ع د نعرف ا هل هذا الذي سبق او هذا الذي سبق قال هذه م س ك ي ن ة يجب ع ل ي ه ا ان ت ت و ق ف في امر النكاح حتى يتبين الحركه لاننا عرفنا ا لي ل كان سابق وعندما ل س ب ح علينا فيجب علينا. امر الضاع امر النكاح امر به او أمر سهل لاننا عقدنا يقينا و ب ن ع ذ ل ك ما نستطيع ان نفك ع ق د ة النكاح بالاشتباه فقال يجب علينا ان نتريث حتى يتعين وبناءا باش يقول الثاني باطل والحل في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن تطلق من قبل الرجلين ان يقول لها كل منهما إ ن ه ط ل ق ا و إ ل ا فتبقى م ت ر ي س ة حتى يعلما ل ذ ي كان متعينا في بادئ ا ل ا م وتكون هذه ا ل م ر أ ة مبتلى ويجب عليها أ ن ت ص د ر او الحل أ ن يطلقها الرجلان هذه الصور و إ ن كانت سعيده الا أ ن ه ا قد تقع وحوادث ا ل ح ي ا ة لا نهايه لها ف إ ن ادعى كل زوج علمه بتبقيه عقد لرجلين وكل منهما من الرجلين قال هي تعلم أ ن ن ي أ ن ا السابق وتاخر عقده باطل كل منهما ادعى هذا فان ادعى كل زوج علمها بتبقه هل تسمع الدعوه أ م لا تسمع ا ل د ع و و هذه المساله شبيهه بالامر المتعجل الوقوع في المحال ك ل منهما يدعي السبق وهذا مستحيل في الواقع لابد أ ن يكون واحدا منهما ف ا ل سبق فان ادعى كل زوج علمها بتبقه سمعت دعواهما ه م سمعت ع د و ويبقى المساله م ت ع ل ق ة على من على ا ل م ر أ ة نحن مر معنا الدروس ا ل س ا ب ق ة أ ن ا ل م ر أ ة يقبل اقرارها بالنكاح على المذهب الجديد ي ق بناء ل ل إقرارها ا ب ك ح قال ا ب ن على قبول إ ق ر ا ر ه ا بالنكاح تسمع ا ل د ع و ة من الرجلين ا ل د ع ا ي ة كل منهم دعا أ ن ه ا تعلم انه الازرق نأتي ل ة إلى المرأة بناء قد ناتي الى ا ل م ر أ أ ة و ن س ل ه ا بناء على قبول إ ق ر ا ر ه ا بالنكاح فان انكرت ق ا ل ت أ ن ا ما عندي علب حلفت إن انها ما تعلم وتبرا ساحتها في هذه ا ل ح ا ل ة ما تعلم أ س ب ق منهما و إ ن اقرت لاحدهما قال فلان هو ا ل أ س ب ق ثبت نكاحه ب إ ق ر ا ر ه ا هذا و أ م ا ا ل آ خ ر المدعي ماذا نعمل قد تسمع د ع و ة وتحلف لهم تحلف ا ل م ر أ ة له أ ن ه ليس لكابه وهذه المساله أ مسألة ل ل ة ت ح ي ف ه ا ث ا ن م ب ن ي ة على قولين في الاقرار فيما لو اقر إ ن س ا ن بشيء لرجلين فقال المال لزيد بل لعمر او هذا الذي عندي لزيد بل لعمر هل يغرم لعمر أم ل ام يغرم يغرم لعمر له أ لا يغرم له, يغرم لعمر أم لا يغرم له حينما قال ه ذ المال ا لزيد هذه م س أ ل ة في ا ل ن ك ه ة م ب ن ي ة على تلك ا ل م س أ ل ة ولكن لا بد من شرح هذه حتى تفهم اعترف بإقراره له المال بالمل إذا قال المال قال بإقرار لزيد شكر ف أنه ل ع ما ع ت ر ف أن ا ل زيد وبناء على ذلك يغرم لعمرو ق ي م ة البيت على الاطلاع في هذه ا ل م س أ ل ة قال وبناء على ذلك اذا ل ك إ ذ قرت ا ل م ر أ ة في ا ل أ و ل ل أ ن ه سبق في النكاح فان النكاح يثبت له طيب ما س بناء ب على القول ل أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ق ر برجلين يغرم للثاني ويثبت الحق ل ل أ و ل وطبعا تنبني على هذه المساله ح ف ت ذ انه أ يجب عليها أ ن تغرم مهر المثل للرجل الثاني الذي حالت بينه وبين مضعها الذي حالك بضعها ي وبين ن ه وصلى وعلى وصحبه الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله في الدرس سيدنا شاء الخادم في محمد إن نعيد هذه ا ل م س أ ل ة بتفصيل أ ك ث ر ل أ ن الوقت ا ل آ ن لا يستطيع استيعاب التفصيلات فيها صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه